وقال الذين كفروا ان هذا الا افقن افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا فساقي للاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما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 تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتبنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا منالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضل السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن ندخل من دونك من أوريا ولكن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 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مخيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعضُّ الظالمُ على يديه يَقُولُ يا ليتني اتَّخذتُ مع الرَّسُولِ سبيلاً يا ويلتا ليتني لم أتَّخذ ثلاناً خليلاً لقد أولَّني عن الذكرِ بعد إِذْ جاءَني وكان الشَّيْطَانُ للإنسانِ خذولاً وقال الرَّسُولُ يا رَبِّ إن قومِ اتَّخذوا هذا القرآنَ مهجوراً وكذلك جعلنا لكل نبيٍّ عدواً من المُدرِمين وكفى بربك هاديًا ونصيرًا مَا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَفَرٍّ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُخَشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرَظٌ مَكَانًا أُولَئِكَ شرٌ مكانا وأول سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم كدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادوا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا قربنا له للأمثال وكلا تبرنا تكبيرا وَنَقَضِيَ أَنَّهُ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي انطَرَتْ نَصْرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَقُولُوا يَرَوْنَهَا هَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُصْرَةً وَإِذَا وَأُكُّوا يَتَّخِفُونَكَ إِلَّا هُزُونٌ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَانَ إِلَّا يُذِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن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 وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شكنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهابا جميرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فراته وهذا ملح جداء وجعل بينهما وجعل بينهما برزخا وحيدا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسلا وصيرا وكان ربك قهيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه وهيرا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 إنها ساءت مستقراً ومقاماً والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواماً والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون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 عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقره ومقاما قل ما يعبد بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما